أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير وأنا أؤمن بالله تعالى وشهود رسله وأنا أؤمن بالله تعالى مشان تفسير وعمل لا يريد إلا عاقبنا قدره ومين يرضي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد في الله تكبرون حديثنا مع القصص القرآني كنا قد نتعينا في المحاضر الماضية من الحديث عن قصة أصحاب الدهر حسناً حسناً حسناً لدينا من قصة أصحاب الدهرر كنا من الدروس التي نخرج منها من قصة أصحاب الدهرر هذه الدروس تمثلت أولاً نحفظ الله نحفظ لما حفظ الله عز أعطيهما أن يشركوا بالله عز وجل شيئاً فحافظ الله عز وجل في الكهف أن تأكل الأرض وإجساده حافظاً أن تضيع الشمس إذا الغلع والجرار بالنوم في الكهف حافظاً أن ينقع فيه أحد ثم الدرس السالي من دصة في أصحاب الكهف وأن الساعة آتية فيها كما أحيان الله عز وجل هذه نومة طويلة كذلك يقول أن الله تعالى سيبعثوا عبادا وخلقا قال وَكَذَلِكَ عَفَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا عَنَّ وَعَفُّ اللَّهِ حَقُّ وَإِنَّ السَّاعَةَ وَرَيْبَتِهُ الدرس الثالث قلنا ألنين أخذوا من قصة لأصحاب الكهن ألو تحريم لنا قبول على المساك وقلنا ألنين في المسك فقلنا أهلا يا إخوة لا تجد الصلاة في المساجنة التي فيها يحرم في الصلاة في أي جمسك فيه خاطئ ثم بعد ذلك يلدنا على ذلك نظرنا على الأدلة عن تحليم إخاذ الكبور مساجن ولكر أضع أدلة المخالفين لمن قابل رزل أنهي إخاذ الكبور مساجن ثم كان الدرس الأخير إخوة أنا وهو العزلة أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم وقلنا هل الإنسان إخوة يعتزل الناس ولا يخالضهم اعتزم ناس ولا الناس على حسب حال الإنسان وجد قوة في إيمانه على استطاع أن يصغل على هذا الناس المخالطة أفضل خط على نفسه كانت لكن مش معنى اعتزلتهم في الصلاة للجماعات ونحن اعتزلتهم صلوا على بيتهم ولذلك رسول الله أسلام قالوا هذا يا أخوات فتن التي نحن لما تكلمنا عن أسباب التبك عن كتل الفتن قلنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ستبدوك الفتن أبقاعي فيها خير من القائم القائم فيها خير من الماشر الماشر فيها خير من الساعة فالتشرف لها تستشف فتن أخر قال النبي كموت البحر فموت كموت البحر فتن يصبح الرجل مؤمن يصبح الرجل مؤمن في كافر, كافر. يصبح مؤمن يبيه دينه في عوره في الدنيا زائد فتن اختلاف الموازين حق باطل الباطل حق فتن اخوة كما قال النبي يرطط بعضها بعض ستجي فتنة أولادية فتنة عظيمة فبعدما تنصرف تحت فتنة أخرى تقول اللي أبلها كانت أقل منها كذلك كل من تطر تجي فتنة أولادية أول فتنة أكبر من اللي قبلها تنتهي تأتي فتنة أخرى من مخرج سلطة إذا رأيت هوت هوى المتبع كل واحد من الناس يتبع هواهم ما في أحد من الناس يغضط يتبع الدليل كل يقول له قال الرسول الله صلى الله كيف هو أجل. طيب المولة أبو الله قال الدليل لما كل واحد منهم يتبع هو مع هدوه عبائيين أو مع فرقة أو طائفة. لا ينظر لشيء غير هذا هوى المتبع وشح مقارن اجاب وادى الى راي الدول في خد حاجه اللي مشفش شو المواد اللي ممكن نذكرها وقال فعاليت بيته وابكي عليها يعني هي انك تشارك فيها او ان تدعو الى فيها النبي في صلى الله عليه وسلم حضر من ذا لما كان الخرقتين بين الصحابه قتال بين الصحابه من الذي حدث جذب من الصحابة اعتزع ثم إياك إياك أن تنتمي لفرق ولا طالف ولا جماعة ولا حزن مهما كان أسفل أن رسول الله عليه وسلم من ذلك وأنا بدعوة جاهلية وأنا بينار الغرفة هذه أمور هذا إخضر ولا ضيّر هذا ولاء ضيّن. يبقى ولاء الفرقة التي فيها. التي أنت ولاء المسلمين يا إخوة. كنّي مواحنا وفي الأرض. وليه وحبه في الله تبارك وتعالى. يبقى هذا دوالاء ضيّن. ولاء ضيق. المسلمين بذلك احنا كنا. لن تذكرون مسائل على الدين. كنّ المنهج الصحيح. ما هو المنهج الصحيح يا إخوة؟ كتاب هذا بالمنهة هو أن على ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام ليه أخوة مكان عليه النبي والصحابة؟ الرسول قال لنا كده النوم اللي يعيشونكم بعد انتصار اختلاف الجهة قدامنا رضي الثلاث نعملين؟ قال فعليكم فالتعقيبه بسنة طريقة نليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد بس سيدنا عزيت بن يمان قال كان الناس يسألون رسول الله الخير فكنت أسأله عن الشر من خافتها المدركة فقلت يا رسول الله لقد في جاهلية ومشترها الله بياته لأن ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين والإماما جماعة أخوز معتي جماعة أبدان وجماعة دين جماعة بدن جماعة البدن لا تخرج على إمامنا والله الله الله عز وعليه لا يدوز لك بأي حاجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن جمعنا بحث في 102 حديث على تحريف خروج الحاجة وهذا منهج قبل ذلك من سنة المار رسيخون في الدين هم من كانوا على من كان عليه النبي والصحاب رسيخون جماعة في الدين من كانوا على من كان عليه النبي والصحاب لماذا؟ لأن ربنا أدن كده وبين شاطق الرسولاً بعد ما تبنينا ويتبع غير سبيل عير سبيل وهم لهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيه أصحاب الكرام الرسول قال لها الناس القرن ثم الذين يؤونهم ثم الذين يؤونهم بل خير مولاد تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به نعم ونقول يقول يلبس على الشيطان يقول والله أنا أتبع منهج السلف في الاعتقاد لكن أتبع منهج السرية للجماعة الفلانية ومنهج التنظيم للجماعة الفلانية ومنهج كذا للجماعة هو يوضع منهج يزال يقول المنهج يقوم خصائصه أن الأوابع فيه تأتيك من فين لما تقول أنا الكتاب والسنة بفهمك. سلفكم من الصحابة والطبعة. العامل بتجي لك من من الكتاب والسنة. خلاص بفهم مين? اه بفهم اصحاب النبي والسنة والتاليين بعدين. طب لكن في ملاهج الاخرى او اللي بتاعتين من ايه? من ولا من اللام. بفهم مين? بفهم اوه. هل فهم هو يوزني اخو? انا اجل من رب ولا أمر لن أتبع فاتن خلافة لكن قال لي انتبعت من أي الصحابة انتضيت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الماهديين الانتبعات السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هل انت بمن اتبعوهم بإحسان؟ قال رضي الله عنهم ولم الخصائف هذا المنهد يخبر أنه منهة واضح ممتاز لا يوجد أخوة عندنا صغيرية أبداً لا يقول الله أنت كلامه يقوله الله يقولك كلام هذا بما بينك وكلامه يقلب عن المنبع وكلامه يقلب مع مجموعة لا يخبره ألا يقوله لا نقوله عن المنبع أو نقوله في الدرس وما نقوله معك أخواتي في حاجة هنا أخبيه وذلك نقول له واحد ألا أقول الله الكلام ده من يطلع شبه المدعو أنه على الظلام أمر ابن عزق لله قال إذا رأيت رجلين يتلاجعون في أبنهم دون العالمة أمرهم أمور الدين وهم يتكلمون فيه بس مش عظيم حتى يسلمون قال فعلم أنهم على تأسيس الظلام من السرية أخوة كانت فين؟ فبداية الدعوة لما الجق والمورة تغربوا وتعالى قم فأنذر هي السرية بعد ذلك؟ السرية ما عدتنا لو عدتنا في هذا قيله لأمنا بدعم العزيز او ليه عبدالله لأمنا نقول قوله فإذا دخلنا على السلطان قلنا كلاما غيره يعني تليه هو بيكفر يعني من أول الرئيس الغفير ألاقص؟ أول ما يدخل على الرجال الآن انت بتكفر ألاقص؟ انه مكفر حالي لكن أنت ما ناجك ايه؟ والله من أنه كفر واحد. لا قلت حق <تصفيق> في الأسباب، سفاء الشهور، هذا يخبرنا كله في البارد لكن هو يكون كلام إذا دخل وكلام هو خالد. فقرع ابو غايد عمر. قلت عمر دي يخبرنا شي غريب. صحاب الله عليه وانا كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق المنافق ليه قبلها ج واضح ان الرسول قال كده كل هذه سبيلي فريقه ادعو الى الله على بصيرتي وعلمي انا ومن اتبعني واحد يعلمك استاذ دكتور رئيس قسم علميتو ويقول لك الكلام ده مين يا مالك ما تطلعوش مره قوموا الجالسين كمان ما ينفعش ما ينفعش ان هذا منهج واضح اي مكان إيه؟ منهج ايه المنهج المنهج بتاع الصحابه والتابعين لاباعده تفهم القران ازاي زي اصحاب النبي والتابعين بعده كتاب وسنه بفهم سلف الامه امر يا خد تاني ان هذا منهج انه طريق واقف ان طريق مستقيم ليس باعوج طريق واحد بس مشطره ولا فرع لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خط مستقيم في الارض وعلم من على شماله خط هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل شيطان ماتوا بلا كل سبيل له في شيطان لكن سبيل الله كم واحد اخره سبيل واحد وذلك ثم تلأ قول الله عنه وقاله أن هذا صراطي شخص الصراط كانت تذكرت كم صراط؟ واحد مستقيماً تتبعوه ولا تتبعوا السبط سبط يتنورد عجام؟ عجام كاماً فتفرد منهم عن سبيل الله وليّ الذين آمنوا مخرجهم من الظلمة جمعه إلى منهم واحد رسول لما سويس تفترق ربّة هذا سبعين كلها في النام إلا كام؟ مين الواحد قال دي يا جماعه فبجماعه وضعه يا خلاص ده طريق واحد بس هذا المنهج ايه منهج دام كامل لا تحتفي الزياده ولا نقصان ولا نحتاج اخنا نزود ولا فيه قال والله يا اصدقائي على عهد الدم ما فخنش دلوقتي ولا على عهد ربنا قال اليوم اكملت لكم أنت أصدق ورّك العالمين ربنا الأكملت لكم طب رسالة النبي دي خاصة واللي عامة ما أرسلناك إلا كافة الناس يبقى رسال عامة صالحة لكل زمان ومكان تنفع مع الرجل الرائد براحة غنة تنفع مع أستاذ الجامعة تنفع مع كل أحد عادة العادة يبقى هذا هو المنح للسليل ولذلك أي واحد يقول لك كتب تحمل لك أنا تبعى بريطة النقشبندي خلاص وأن ما دليلك على النقشبندي هذه؟ لأني لماذا أنا كذب على النقشبندي؟ أنت أنا مع حزبك ولاد ما الدليل؟ فاليا أخي ما ذكر فيه الفرق أخده الأحزاب إلا على سبيل الثاني ولا تقولوا من المشكلين إذن الذين فرقوا دينهم شوف فرقوا وكام المشيعة كل حزب بما يديه ولكن احنا كلنا بنخدم الاسلام. ده خلاص احنا بتخدم الاسلام. بلا شيخ المسمى دي. نجتمع كلنا. رسول خلال الجماعة الرحمة والفرقة تعالى. طلبت وكل كلنا مفيش فاق. نجتمع. هل هاتوا ها? ابدأ. وانت ابتل رأيت انت في الامن. وانت ابتل خبك. ها كل واحد. كما جاءت اعادة من فلان وفلان. كما ظهرت علي ليه. واحد اخوان وانت ايش نزل لي ده. داي سيبلي داي اني اخو دا ما هو ممكن يحب التابع المولى تبالك وتعالى قد وعقصي محبه هادي جريح محبه لاذا الكتاب والسلوح محق الله إليه قال وَلَا تَكُنْكَ الَّذِينَ بعد ما جاء ابن طويسة لك ابن قيم سلوح عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سألوك عن جماعتك اسنادتنا نبينا عليه الصلاه فضل الله لا اي ولا ضعيف انما هذا منهج اصل الواحد بسيب كل, بس كل يؤخذ من قوله يرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصمه لا تظنوا مع معين الا مع النبي صلى الله عليه وسلم غير جه احنا منهم طولش والله ده احنا مهما بالغ في الايه خالف النص. خلافني اخوة مع اي حد اخر تلخص فيه في الدليل. انا عايز اروح معا. اقول بقولك جيب دليل. جيب دليل كده دي مظاهرات حالة تلاقيني معك في كل مكان. هدلي نص جيبه. هدلي حاليس واحد. ولا اهل كل مظاهرات حالة. تقولي من ثوراتها دي حالة. من دين الله يعني الزجرة. الزكر اخوة في القرآن الكريم? يتثور زكرات? او المظاهرات? ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم? ومن تبتقول كتاب والسنة بفهم مين? في سنة من سلطة الأمة. الامة. في لسنة فهم من في هذا يا اخو? طب هل ما يقعش شر على سلطة الامة? يعني يحديجي مسفل سقف للي. ما كانش في عهد عبدالله بن عمر وانا سبريمان. اصحاب الرصول صلى الله عليه وسلم. أجلنا أخونا كالعادم والنظالب إذا قرعونا أبو العزة في خابثة الأمم فجاءت كل أمة بخريثها شوف وعملنا مسابقة في الخرص أي كل أمة جبهة بسوحة فيها فجئنا بالحجاج لغلبنا نقض رقم واحد على الأمم ومع ذلك يا إخوة ماذا فعل عبد الله بن حمان ماذا فعل أكس مع ماذا يكمي طوع دول كم يتوقعها من دولة؟ ما مش انت قلت من هجل كتاب والسنة فهمه؟ فين سهل سهل في الهم ما اخوة الامر اسوى واضح والله العظيم هيا يحتاج للابس انا بقول كتاب والسنة بفهم مين؟ السهل هد فهم السهل اول اخو مظاهرات كانت في الاسلام ام عندما حاصروا عمل دعفان؟ من ينزعين هذي المظاهرات اللي قم عبد الله ابن مين? ابن سبأ اليهودين. <تصفيق> يبقى سنة الناب وسنة الصحابة? يبقى سنة الرسول والصحابة يقول حصلوا سيد عثمان للبيت. نفس الكلام اللي بيحصل. شديد. وسد وشت ولعب. والأمر طبعا لما لوش حادي مرح اختحى ومين? وانا دسما لديه نغزينا بتاعي مش عارف فيه. ونفس الفكر هو ما تغير عبادة. امتى يخلنا الفوضى اللي هو بلد دي تنتهي? امتى تنتهي الفوضى? يوم ان تنتهي المظاهرة. امتى يخلنا نشعر بامن وامان? قولك هم? انا انا كلمة قلتها ببلد. متى تستقروا الاحوال البلد? وإن الله بحاجة مجل الشعب بحاجة سريعة. بحاجة مجلسة. جيلة سجمورية. جيلة سجمورية. إنت خد البداية. فالإحساني بقى التقي ربه وتوارد. اليوم يأخذ مشاهد الرجل ورقة تعالي. نحن نبدأ في القصة الجديدة. من القصص القالية والقصة للقرنين. للقرنين يا أخوة. عشان بس نعلم. إن فيه تجد في كتب التفسير. وفي كتب كثير يعني ذات كتب سرد كثير لا فائدة من ورائه يعني مثلا اسم ذو القرنين اختلفوا فيه للخمستاشر قرنين وكل قول يقول لك فيه كذا وكذا وقتي وما فيش دايل واحد دا منه ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم كله اجتهده هو كان الاستنضار المقدومي ولا كان مش عارق منه ولا كان كذا ولا كان كذا قعد يعدك العسم طيب يا أخواننا هل, هل في فائدة الموراة هذا؟ عرفت باسم زقرمان اسمه, اسمه إبراهيم مسر ولا اسمه زايد ولا ما استفقت هذا؟ طيب لو في أخواننا فائدة الموراة مش ربناك انتقلوا لنا في قرآن الكريم طيب بعد قول الله هو يسألونك عن ذكره قلت سأتلو عليكم ممي ذكره قال قال لنا اسمه إيه؟ فأخي قلت طبعاً قوله يعني كثيرة يسردوا كده صار ماء لا فائدة ذو قبل يا اخوة. المورة تبارك وتعالى قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتوا عليكم من المذكرى. إنما كنا له بالأرض فآتناه من كل شيء سببه فأتبع سبع في الآيات. يا اخوة بعض الهن قالوا سبب هذه القصة. ويسألونك من اللي يسألوه قبل يوم. جاءوا من البيس قبل سنة فسألوا عن ثلاثة في اشياء. اساله عمارة الطواف طاف المشارق ولا لا ومنذ قرنين وانفكوا كانوا في الزمن الغابر قوم ايه اصحاب الكهف وعن الواحد فرسولك يجيبك وغلب قال ولم يستفئ فتاخر عنه ايه تاخر عنه الواحد ثم بعد كده يقول مره اخرى تعال ويسألك عن زيد قرمان وذكر قص الاصحاب الكهف وذكر حديث عن مين عن الروح طيب. ويسألونك عن ذو القرنين. هنتحدث قلنا في قصة القرنين في عدة عماصر. العنصر الاول من هو ذو القرنين. تعرف اي الارض. عنصر الثاني. ذو القرنين ورحلات وفن ثلاثة. ربنا ذكر لنا ذو القرنين في طوالة ذكروا له ثلاثة رحلات. رحلة للمشرك ورحلة المقرب ورحلة ايه? بين العامر الثالث يأجوج ومأجوج حقيقة أم خيال عدد الإسمائي من ذلك يقول لك يأجوج ومأجوج هما من اسرائيل هو أمنيك وهما مش عارف منه يقول لأحد يفتح يقول لك علم آخر الزمان هذا أخونا دا فيه دليط على الكلام نشوف إحنا إيه سنكون شاء الله هذا فيه في وقته خلاص يا أخوة العنصر الأول من هو ذو قال تعالى واسالنك عن ذلك القرين يقول ساأخذ عليكم منه ذكر ان مكننا له في الارض شوف ده الاول يعني مكننا له قال العلماء ان الذين ملكوا الارض ملك مش بكل فرق خلينا بين بين التمكين ولا التمكين هو التركيه هو الملك وان يختلف في الالفباء التركيد يقول دي دي يبقى ظاهر إن الله لك في الارض فلا تسل عن فضل ربك عز وجل دي مبك قائم راسخ ولكن الملك ضربني من قيد الكاف وقيد قال الم ترى الى الذي حاج اواهيمه في رب ان اتاه الله الملك فإتيال الملك بخلاف الهيه؟ غرفوا تمكين الذين ربنا عليهم هل مكننا له في الأرض؟ فالعلماء قالوا الملك اللي ملكوا الأرض مش ممكنوا في الأرض خلاص من دكتين دي كون مين؟ اثنين بس كما الملك الأربعة اثنين مؤمنين اثنين كافرين اثنين المؤمنين سليمان عليه السلام والثاني ذو القرنين ملك ومكين رأس <تصفيق> من ملك فقرت قالوا ذو القرنين والممروض اللذو عام من الحاجة الضائمة في في الروح رأس طيب قال إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ تبكين لأيه كده يعني يبقى كده هبنوا معنا سوشين ولو بنوضع حسناً فيه جو يهدف في وضع التمكين ده لا يمكن وتحفص ضبعه شو التمكين ايه؟ أربعة بعض الله الذين أمنوا منه أمن أمنوا الصالحة لا يستخلفنهم في الضرب لما يستخلف الذين من قبل ولا في التمكين لهم ايه اللي يمكن يا دينهم الذي اضطغ دينهم الذي الذي اضطغ يبقى الدين الذي اضطغ قريب هو ربنا قال لكم وتمتعوا بدينكم وتمتعوا عليكم بنعمتي ورضيت لكم الاسلام دي مش الدين بتاع وبتاع البنات البريه بتاع شعره انسين زي انت شايفها ده يمك وبتاع الصوفيه ده ليس الدني بذل الله يبقى الذي يمكن اخوة الدني له الذي اقتضاه الله مش مش تضرج انك الله انا اقعد ان نتضرق في الهو في الاحكام هنا في فرق يقولون ان نتضرق في النضرق في الاول بدل ما تروح دي روح لابدرع البدل ما بده وهذه خليها ابودرعي سؤال بس وبعد نطروح على مقدرع يدعيني فيه تحسن اقترد معاه فين في العقين فيه يا أخواننا في الذي يمكنه الدين الذي من الذي اقتضاه ولا يمكنه لهم مش أي دي دينهم الذي اقتضى لكن وذا بدلنا من بعد خوف في الأمنة يعبدون لي لا يستكون أبيه شهور آمنوا عن مصالحات يعبدون لا يشربون لي فين أخواننا في الأرواح فين أرواح حال الأمه الأفضل أربع مرة أمامه العقيدة يطلع كذا أسأل في الشام يسألوا إذا العقيدة يقولوا له معنى الإسلام ما معنى اليمان شروط لا إله أيضاً يبس يسألوا إسئولوا إيه شروط إليه يطلع بقى أسأل الناس في الشام عشان ترى بس حدين اللي أتقول له وأنا أصحره مع ممكن يا ربنا وضع شمورة. التمكين ده مش كده ده مش سنن ربنا الكونية تتغير عشان خطر نحن. فينو اتناشا. لا. لازالك الرسول اخو ممكن امتى? كم سنة ممكن انا بعد كم سنة? سنة. وخدرته عشية السنة في الدعاء. تبقين حدث سنة كم? يوم فتح مكة. مكة سنة كم كانت سنة كم كانت تمانية. تعني كم سنة أخواني؟ ١١ سنة ٢١ سنة الله الحساب كبير؟ ٢١ سنة دعم ١١ سنة شو بعد كنا لكن احنا طبعا ايه؟ بس يبني الاختي بس يبسي النقاط طب ما تفرحين تبسي النقاط دا طب والنقاط ده دحته ايه؟ عقيدته تعرف ايه؟ اخ بتاعك تحه بس اسئله كده قول له بالله شخص الشريعه او تطبيق الشريعه قول يا اخي انت؟ اسئله كده طب اول شيء في شريعتك ايه يا مش العقيده؟ مش اول شيء في الشريعه العقيده اسئله كده في العقيده قول كده اسئله كده اول موضوع عقيده يا اخويا الامر يجد قبل ذلك والله يا إخوة ما لنا إلا إختيار إجبال رسح حتى ترجعه إلى دينه حنرجع للناعة تملأ المساجد بدل ما يدين لعمل المسلمين الفجر كعالين في صلاة إليه؟ ده أنا واحد يهود تخاف المسلمين أنك إما يكون عالدوه في صلاة الجمعة الفجر كعالين في عند اصره التراب مش مش الشباب قاعدهم في الميدان اكتر أول من اول ما طلع من امتى لما ياراك التزمت شوفك انت التزمت بالدين يبقى ذكرين ربنا ان مكننا له فالدال الذي مكن سبحانه اذا ان مكن في ارض يعطيه كل شيء سببا يبقى ذو قرين ملك مؤمن مدد مكنه الله فيه. هل سوى لي نبي؟ ليس نبي خلاص صالح صالح صالح الله عز وجل له مكننا له في الارض واعطاه في كل أسباب الملك والقهر اتيناه كل شيء سبب عن كل اسباب النور والقدره خلاص كل اسباب النور والقدره يا اخويا يعني اعتبر ان هو بارك من مشرق الشمس ومغربها وذهب الى الصديق فهل ده ايه يبقى ملك اعطاه النور اتبرك ما قنب الليل والتب دي دي قرر من اسباب التنجيم التي مكن الله عز وجل له فتوصل الى المغرب او المشرق ولما بين السردين قال أبنى تبارق الأنف حتى إذا بلغ مطلع الشمس مغرب الشمس حتى إذا بلغ بين السردين أستخدم هذا فيما أعطاه المورة تبارق الأنف في مرضات العزول سوء القررين يا كان ملكا عادلا كان ملكا عادلا يقرب أهل الإمام ويبعي أهل الفسوق والعصياء وهذا أضبع من قال أما ما ظلمه السوف يعذبنا بدت عاتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا اما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنات وسنلهم لهم اما يوصل يبقى رجل كان عادلا قرب الصالحين ويبعد مين ويبعد الفاسق ذو القرنين كان ملكا صالحا عفيفا لا يطمع الى ما في ايدي الناس يعني يخش من الناس لا ينظر لأننا في إهدية دين على ذلك؟ لما ذهب إلى السردين قالوا هل نجعل لك خرجة؟ ذلك عطاء يعني على أن تجعل بنا منهم سدة؟ أخلنا قلت قال أما مكنني فيه ربي خير إنما أولي ذلك لما عطاء ربي تمكين ربي الذي مكنني أفضل مما إيه؟ أفضل مما تقوله وذلك هذا إيه؟ حال نبي الله سليمان مملكة سبا سبا تريدهم قال أتمنعونني بمال فما آتاني أمطاء وخفضهم مما آتاكم ولأنتم بهديتكم ومش طلب دنيا لكن قارون ماذا قال قال إنما أتيته على علم عند فإذا برد الفضل من الله قال ما بكني فيها ربي خطه ما أجعل منهم ولا عضاء ذو قال لأني أخوة متواضعا لله عز وجل معترفا بنعم الله تبارك شوف يا لما بنى السد بين هؤلاء القوم الذين يأجوش ومن يجوش وهم ما كانوا يستطيعون بناء هذا السد فلما بناه ذات ربه تبارك وتعالى فشكره على التوفيق إليه بعد ما بنى أن أرى بتاعتي أرى الخضرة والعلم من أننا استخدمناه من هذا السلط دسة لقد رجبت القنابل إنه ليس قال هذا الرحمة من ربي شلو قلنا يبرد من؟ فضل الله يبرد الفضل من الله يتبعلك وتعالى سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي عندما يجلوا عارش معقيس قال هذا من فضل رب يبدو أن يبقى أشكر وده أبنى أخوة هذا حالي دائما وعدت فأفنعم وعقام ورود الفضل مين وصل الله مش بعقل كما قال قانون ما وديته على علم عندي ده بسبب زكائي بسبب سننا كنت حريص هذا بفضل الله ورحمة تعالى أشتغل لهذا رحمة ورد بيه برج متوفي على رواع زجاب رد الأمر إلى الله تبارك وتعالى رصقوا رسولنا أشترك رجل لما دخل مكة فاتحاً فتح مكة يا ماذا فعل المسلم والله والسلام؟ دخل المسلم والفاتحة وصفه أصحابه قال وقد إنحنى, إنحنى ظهره بسم الله ورسوله على الداخل الرجل الأمر الرحيم ظهره مع الطاقة حتى تكاد نحيته التمسكات الرحمه تواضع وذل لله طاعه ودخل اخره ما 10000 قرطه فاتح فاتحا وبعدين دخل بلد ايه خرجتكم قبل كده لما دخل طبعا بعض قال اليوم يوم المدحمه قال ده بن يوم هذا هو المشهد ما عرفه التاريخ أبداً في رجل دخل بلد منتظر وفعل فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم رأسكم يبقى عرف من ذو ملك عاد كان يقرب الصالحين يقرب الظالمين كان ذو يخذ في عن الله متواضعاً لله الأبارك وتعالى كان معتلفاً بفضل الله التبارك وتعالى متوكياً على العالم طيب العنصر الثاني ذي القرنين ورحلته الثلاثة وقضت برحلة ثلاثة رحلته الأولى إلى المغرب قال ربنا تبارك وتعالى فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرر في عين حنيئة ووجد عندنا قول قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذبه إما أن تتخذ فيه الحسنة قال أما من ظلم فصوف ثم يرد إلى ربه في معذبه على ذلك النكرى من آمن فعمل صالحاً فلن يزاء للحسنى فسنكون له من أمن من المسرى دلق الرئيس يا يوصله إلى المغرب مغرب الشمس قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس رأس يعني أقصى ما يمكن أن يسلكه إنسان جهة المغرب أقصى ما يمكن أن في جهة ليه جهة المغرب. قال تعالى وجدها تقوم في عين حمي أهل. يبقى رأى أخوة منظر الشمس تقوم في البحر المحيط. يعني أنت لما تسير وصل إلى فين؟ إلى المحيط. قال أصل آخر شيء. وبعد ذلك المحيط. محيط ما قرر من وصل فيه. ووجد الشمس كأنها تقوم فين؟ في عيني حملة كانت تغرر في المحيط زي كنت لا كنت شاب الشخص رجيم كده وتقدمت في البحر كالت إنها تغرر فين؟ أنها تغرر في الشخص زي طورة ابن عقلت لجدها هي؟ ويجدها تغرر في عيني حملة أتنى ووجد عندها قوما قوما يعني أمة من الأمة ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني في قوله تبارد وتعالى كنا يا آدم إما أن تعذب ونادر قليل إما أن يعدد وإما أن تنتخل فيه من رسل ده دليل يأخذ ربنا مكانه منهم مكانه منهم وانتصر عليهم وأصبح ومخير بين أمرهم إما أن يتركه بدون إيه يعني يمنوا عليهم بدون فداوة أو شيء وإما إيه أن يعديدهم وإما إيه أن يعديدهم وطبعا كنا احنا عرف عده وإيمانه اختياره قال فأما من ظلم ظلم يعني استمر على كفه يعني الظلم يرده ليه؟ مش كفه يا ابنية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يربسوا إيمانهم بظلم وصف أصل الظلم هو قال أما من ظلم أشرب وظل على كفه قال فسوف معذبهم أي عذابا أليم شديدا في الدنيا والآخر ثم يُرَبُّ إلى رَبِّه كمن في الآخرة فيُعذِّبُهُ عذابَ النُّكَر عذاب شريك يبدأ يعذبُهُ الدنيا وفي الآخرة يُعذبُهُ المولى تَبَارَكَ وتعالى قال وَأَمَّا مَنْ آمِنَا الآن أي تابعَنا على ما ندعوه إليه من الله وحده لا شريك له فلهُ جَزاءً حُسْنًا اي في التالي الاخرة عند الله عز وجل. وسنقول له من الامر الاسرة. يعني في الدنيا لنقول له قول معروفة. قول حسن. يبقى اما من ظلم تفل لي تواقف عليه. فصوح المعذلين في الدنيا. ثم ارد اضاع المعذلين على المنكرى. واما من امن دنيا. فله جزاء دي الحسن. الحسنة ليه? لذيه احسن الحسنة. حسنا للجنة والزيادة نصدقوا في العديد نعم نعم نعم نعم وأما منام وعرف الله جزاء للحسنا وسنقول له في الدنيا موسنا أنا قولة مين قولة بحيث يبقى دل رحلة فالكامت فين جاك المغنى ذهب وجد عندها قول ربنا مكّن منهم وخيّرهم من أن يأخذ منهم الفداء وعذبهم فهو طبعا عادة قال أما من ظلم وصوفه مؤرده أما من آمن وذكر. الرحلة الثانية إحلته إلى المشروع <تصفيق> قال تعالى ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من عونها سترة لذلك وقد أحطنا بما لديه خطر قال ابن بثير يقول تعالى ثم سند طريقا مسارا يعني اختلف عن مسار المغرب معاكس لا وجهد ايه? ما اذا بلغت مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس. مطلع الشمس من ايه? من الشرق. مجهد ايه? مجهد الشرق. وكل ما مر بامة غلبهم وقهرانهم. يعني في طريقه جديد من الغرق من الشرق. كل ما يمر للامة ربنا يجيبه. يكريمه ينتصر ايه? ينتصر عليه. خلاص? ودع الله عز وجل. ودع امر الله عز وجل فهم اطاعوه والا ادلهم وارغم انافهم واستباح اموالهم وامتعهم واستخدم منهم جندا له على قتال على قتال من يليهم يعني يعني هو انتصر على امر على قبعه مقاتله خلاص انتصر عليهم يبقى منهم جنود يساعدوه على قتال من وراءه ومن يليه فلاس. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وددها تطلع على قولها على قوم يعني هم من الأمم لم نجعل لهم من دونها سطرها أي ليس لهم بناهم يمكنهم ولا أشجار تضلهم وتسطرهم من حول الشمس لهم البيوت ولا أشجار تقوم من حول الشمس خلاص قال ربنا تبارك تعالى كذلك قد أحطنا بما لديه خطراء حطنا بما لديه خطري يعني المنطلعون على جميع أحوالنا لا يخفى علينا منها شيء قد أحطنا بما لديه ومنطلعين على كل أخباري وأحوالي لا, لا يخفى علينا منها شيء وإذا لك المول عز وقل الله لا يخفى علينا شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصدوكم أم كيف يشير الرحلة الثالثة رحلة السدين قال ربنا تبالك وتعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بنا السدين وجد المنون إما لا يتادون يفقهون قولا قال بيضا القرنين إنا أدود ومهدود ومفسدون في لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد فطمعنا قد السعدي في قوله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بنا السدين قال اسم الزهر متوجها من المشرقين اخر الى الشمال ان هو من المغرب للمشرق من المشرق اتجه الى ليبيا ليبيا في الشمال خلاص فوصل ما بين السدتين وهما عباره اخوه السدتين دول عباره عن سلاسل من الجبال سلاسل الجبال الجبال كانوا معروفين في ذلك الزمان سلاسل من الجبال معروفه في في ذلك الزمان خلاص سد طبعا بين اجوج وماجوج وبين ايه وبين الناس جبدي بين الناس وبين مين بين اجوج وماجوج ووجد دون السدين قوم لا يتكلمون يفقهون قولا لعجمه السنتين يعني لا يتكلمون ايه يفقهون يتكلموا عارف كلامه ازاي لان ربنا مكنه مكن المرتبط الله عز وجل له عارف كيف ايه كيف يتواصل معه وزيك الله له ماذا حدث عندما كلم الجن طيب خلاص عندما سمع النملة مكن المؤذن برضه تعالى انا زي الخروج جاءت وجه وهما امتان عظيمتان من الادب هناخدهم ان شاء الله بتفصيل الدرس القادم وتان عظيمتان بنياء قالوا إن يأجوج والأجوج مفسدون في الأرض يعني بيقتلوا ويأخذوا الأموال ربعا بيسفقوا في الأرض وعيثوا أرض فساد فهل نجعل لك خرجة خرجوا الجعية يعني المبلغ وعام الماء على أن تجعل بيننا وبين المسادة هذا دليل على عدم قدرتهم على بناء السد يعني هم مش معدودين في القدره ان هم ايه انهم يركبوا خلاص فطبعا العيب في قدره القادين فانت دليل هذا ليه هذا السبب طب السبب الداعي لبناء السد ايه يا اخوه والله السبب فساد انظمه ان دول مؤنبه مفسدون مفسدون في العدل هل هو طمع فيما عنده قال اما مكنني فيه ربي خلي فاعين لي بقوه بس تعملوا بس من ايه من بناء لو اريد شيء هذا أيضا يخوة في <تصفيق> المقالة فعينون بقوة أجعل بينكم وبينهم ورد ماء رد من يعني مانع سد خلاص؟ بينكم مين وبين أولئك آتوني صبر الحديد صبر الحديد وقفع الحديد الصغيرة خلاص؟ حتى إذا ساوا بين الصدفين أي بين الجبلين قادم فخن أو قادة إيقادة شديدة في هذا الحديد إيقادة شديدة قال حتى اذا جعل بنارا خلاص قال اتوني افرغ علي قطره ولما زال خلاص الصق فيه قطعه من النحاس ايضا مثل ذا لما زيخه مع ايه مع حديد يبقى نقبل ايه قطعه حديد خلاص ومعها ووضع عليه محاس ومده. وهذا تقيله لما اصعب مادة ملاذا فصل ومجد الحديد معه محاس. خلاص? فبنى هذا ليه? بنى هذا السلح. فاستحكم السده. استحكاماً هائلة. خلاص? قال رب فابتلع من وراءهم من الناس من الخروج اليهم. ذلك قال فما اصطاع. يظهروا وما له نقبة يعني ما استطاعوا يرتفع فوق هذا السد لعلوه وما استطاعوا له نقبة ويحرموها في النميل لقوته وصربته طيب إيه الفرق بين استاعوا واصطفار ولما الدغة بيقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى الزيادة المبنى كلمة اصطاع غير اصطاع ألاص ديك معنى ما أفعل اصطاع واخر ده الأمر البسيء يعني لأن الصعود على فوق هذا. هذا في سهولة على النقب الفما اصطاع القبل السهل يعني هم يصعدوا فوق ولا الأمر الصعب هو النقب هذا ليه النقب هذا فمصّعوا أي أروا ما استطاعوا لهم لهم وبعد يرد الأمر من الله توربه تعالى قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد ربي جاء له لك وكان وعد ربي حاق ما وعد ربنا توربه تعالى إذا كان من الخروج الخروج نعملوها في الأرض مش رباسي نعلم مش رباسي الخالي ومزينك رسولي يا إخوة يوماً من عند السلزيلة بانتجاه شيء فزعاً مزرورة محمر لونه فقال لوي منهم لأن عرضك مع الشكر من قد اختاره فتفتح حقيقة من رجل يأدوج ومهدوج بس بس لقد عامل يبسل مرسل يبدأ خروط الضغط أن يأدن مورة وردك علي لون في أي هذا ما نعلم عمز القرن كنت ما نعلمه عنه عند عن القرن هل في واحد جاء الكلام درجة من جديد؟ هذا ما قرص الله عزيزي عليه نحن أخذ دروس وعب وبس المحاضر القادم يتحدث عنه عن يجوج وما يشعر منهم وصفتهم هل هم من بني آدم يختلف عنه؟ هم دلوقتي دلوقتي الصين؟ هل درجة الصين؟ عند بصور الصين، عندما فتح الصين على الناس يجب أن يأكل فيها أرسخ؟ ومن هذا كل شيء؟ يعني الكلمة أرسخ النبوة تعالى تحذرنا نقول في الله عزيزينا بغيظ عين عندك عين توب هذه كل أمورين مرغيمية ما أشهدت القرق السماء في ربك يعني أخذ قرق السماء لذلك ويسأل لك عزيزي القرر لأن النبأ أنهم إنه مقامين تسقطوا قولنا ننتظر للوحي قولنا قل سأتروا عليهم لكن من الذي ترى عليهم؟ القرآن يخافيه اتفاع جعني الله ويارد من من عسل قولنا من تأبونا عسل شكراً لكم بذل الله الدرس القادم من القادم والخميس